ست استمع إلى الأسئلة الآتية ثم أجب عنها حسب النص 1- ما عنوان الحوار؟ 2- إلى أي عصر يعود تاريخ كرة القدم؟ 3- ما النادي الأول في تركيا؟ 4- أين بدأت لعبة كرة القدم لأول مرة؟ 5- خمسة متى بدأت كرة القدم في إنجلترا؟ ستة ماذا قال حسن لأبيه؟